اغيب و ذل طائف لا يغيب اغيب اغيب و ذل طائف لا يغيب و ارجوه رجاء لا يخيب اغب وذل طائف لا يغيب لا يغيب وارجوه رجاء لا يخيب لا يخيب واسأله السلامة من زمان بليت به نوائبه تشير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 وَمَرْعَى ذُو دِّئَامَالِ خَصِيبُ وَصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ وَآلِهِ مَا تَرَنَّ فِي الْأَرَاقِ الْعَنْدَ